inna alhamdulillah bima huwa nasta'inu wa nasta'inu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yhdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu alla ilaha illa allah wahdahu oh e ja oh ja la يا إيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ودفت منهما رجالا كثيرا ولساءا واتقوا الله الذي تساغلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا إيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويرفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصلق الحديث كلام الله وخيرا الذي له محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الواقف لحاله وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِرِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِيَامًا مَعْدُولَاتٍ وقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدًا للناس مبينات من الهُدى والفرقان روى ابن ماجة بسدد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السمر والتعب لا يعلم عدد الصائمين من الطعام والشراب إلا الله سبحانه وتعالى ولكن كم هم الصائمون حقاً وصدقاً الذين يصومونه إيماناً وحساباً للأجل والثواب كم هم الذين يدخلون باب الريان يوم القيامة من أبواب الجنام كَكُمُ الَّذِينَ يَتَفَرَّجُونَ من مَدْرَسَةِ رَمَضَانَ بِشَهَادَةِ التَّقْوَى تحقيقًا لقوله سبحانه لعلَّكم تتقون من أجل هذا كان لزامًا على كل من يرجو الله واليوم الآخر أن يجتنب الأمور التي تُبطِي الصوم أو تنقصه الأجر والثواب حتى لا يذهب صومه هباءً منكورًا ولا يكون هشيماً تذروه الرياح أخطار ومخالفات يقع فيها بعض الصائمين من ذلك أن بعضهم تجده حريصاً على صوم الضاهر دون الضاطم فتجدهم يدعون الطعام والشرار ولا يألون جهداً في فرق المعاصي والنكرات والمبقات فترى الواحد منهم يجلس في الطرقات يحرس المارة ويتثبع ببصره كل صاعدة وهابضة ألم يعلم هذا ألم يعلم هذا أن الله سبحانه وتعالى يراه ألم يعلم أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى وأنه سبحانه يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور وترى الآخر قد أطلق فصره أمام شاشات التلفاز يشاهد ما لا يرضي الله سبحانه ويسبع مزامير الشيطان من غناء ومعازف وموسيقى وحصص يزعب أصحابها أنها تغفّه وأنها تغفيفية فكاهية وفيها الفسك والفجور والإسهزاء بآيات الله ولئن سألهم لا يقولون انما كنا نهوض وندعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون اما نسي هؤلاء قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه ويذكر في قوله صلى الله عليه وسلم قول الزور يدخل فيه جميع المعاصي القولية والعملية ومن أطلق لسانه في غيبة إخوانه المسلمين يكون قد صامع للطعان والشراب من جهة وأفطى على لحوم المسلمين وهم موتا قال سبحانه ولا نغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه من إذا فكره الله إن الله تبواه الرحيم قال جافر بن عبد ذا رضي الله عنهما إذا صمت فجصم سمعك وبصرك ورسالك عن الكذب والمحارم ودع عنك أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء قال الشاعر إن لم يكن في السمع مني تصاهم وفي بصري غض وفي منطبي صمت فحظي إذا من صومي الجوع والعطش فإن قلت مني صمت يومي فما صمت من المخالفات الشائعه في هذا الشهر الكريم تضييع الأوقات في غير ما لا في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى فعلا ايها الصائم أن الوقت هو عمرك وانه راس مالك فكل يوم يمضي من عمرك يقربك إلى لحدك وقبرك ولن يعود إلى يوم القيامة إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل يدني ويقرب من الأجل فاعبن لنفسك قبل الموت مجتمدا فإنما الرجل والخسران في العمل وقال آخر والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعوه وأحزن من قول الشائر قوله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغضون فيهما خاسر فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فاقتلل أيها الصائم وقتك في طاعة الله سبحانه واغتلل في ذكر الله فإن ذكر الله دواء وشفاء وإياك وذكر الناس فإن ذكر الناس داء ووباء واستغل شبابك قبل هرمك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغرك وحياتك قبل موتك واحرص على الجلوس في المسجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا لأن المسجد بيت كل تقي قال أبو المتوكل رحمه الله كان أبو مريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا نطهر صيامنا ونغط أبصارنا وإن تعجب فعجب الفعل قوم يهدرون أوقاتهم ويضيعونها كأن لهم عوراً آخر يعيشونه غير هذه الأوقات فاللهم إنا نسخدك العفو والعافية قال ابن القيم رحمه الله تعالى الذكر للقلب مثل الباء للسمك الذكر لقلب المؤمن مثل الماء الذي لا يستغني عنه السمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء لا شك أنه يموت وقريب من هذا الأمر من يكفر من النوم حتى ربما ينام عن صلاة الظهر ولا يستجفر إلا قبيل أذال المغرب بلحظات ومنهم من ينام بعد السحور فيضيئ فرصة الدعاء والاستغفار في الثلث الأخير من الليل وربما ينام عن صلاة الفجر كليا وترى طائفة أخرى يزهر من الليل كله إلا قليلا فلئن كان السهر في قيام الليل مطلوبا ومشروعا فلا ينبغي أن تكون صلاة التراويح سببا في فوات صلاة الفجر جماعة قال أجير المبنين عمر رضي الله عنه لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خالتين وقد كان الإمام المالك رحمه الله تعالى يكره للقائم أي يقوم الليل كله خشية أن يغلبه النوم فيفوت على نفسه صلاة الفجر جماعة فكيف حال الذين يقضون السهر ويقضون الليل في المقاهي والبلاهي والميسر والقمار ومشاهدة الأفلاق الهابطة الساقرة سهرات وحفلات تكشف فيها العمرات وتُنتهك فيها الحُرمات فهذا والله إماتةٌ وقتلٌ لليال رمضان وليس إحياءً لها قال سلمان الفالسي رحمه الله ورضي عنه إذا صلَّ الناس الهشاح كانوا على ثلاث منازم منهم من له ولا عليه ومنهم من عليه ولا له ومنهم من لا عليه ولا له فقال طارق ابن شهاد رحمه الله تعالى من هؤلاء يا سلمان فقال سلمان رضي الله عنه رجل صلى العشاء فاغتنم غفلة الناس وظلمة الديل فركب رأسه فقال يصلي فهذا رجل له من الأجر وليس عليه من الإذن شيء ورجل صلى العشاء ثم نام فذلك رجل لا له ولا عليه ورجل اغتنم غفلة الناس وظلمة النيل فركب رأسه في المعاصي والمنكرات فهذا رجل عليه من الإثل وليس له من الأجل شيء أخرج ممار أحمد في مسنده من حديث بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا سمر إلا لمصل أو مساكرة لا سهر بعد العشاء إلا لمصل أو مساكرة وقال سليمان التيميل رحمه الله إن العين إن الإنسان إذا عودتها النوم اعتادت وإذا عودتها السهر اعتادت إن من مفاسد هذا السهر أن يضيع الإنسان آخرته ودنياهه فترى كثيرا من الناس يكثر السهر فيشق عليه الصوم فيتره ذلك إلى التغيب عن عمله في شركته أو مؤسسته أو التأخر فلكن ألئن كان هذا الفعل في غير رمضان يعد خيالة للأمانة فكيف به في شهر التقوى؟ ألا فليعلم من يفعل هذا؟ أنه مضيع للأمانة وفائل لها قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكونوا أماناتهم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ابتلاء وامتحان وأن الله عنده أجر عظيم روى الترمذي بسلد صحيح عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما جسد نبت بالسح والحرام فالنار أولى به فهل ترضى إنه الصائم أن تنخذ جوفك وجوف أذنائك سحتا وحراما يكون ساعيرا ونارا يوم القيامة فشهر رمضان ليس شهرا للكسب بل هو شهر العمل وقد كانت غزوة بدر وفتح مكة وفتح بيت المقدس وكان الغضار على الصليب الدين محاقدين في شهر رمضان فاللهم إنا نعوذ بك من البخل والكسل الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين صفا إن من الأخطاء الفاحشة في هذا الشهر الكريم الإصراف والتبهير في أنواع الطعام والشراف حتى صار بعضهم ينفق في رمضان ميزانية تكفيه سنة كابلة في غير رمضان فترى واحد منهم يشتري كل شيء يجده في طريقه وكلما مر على محل اعتفف عنده ساعة فيشتري ما يؤكل وما لا يؤكل حتى إن الذي لا يعرفه يقول إن هذا الرجل به وحما وليس كذلك ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا بل إن كثيرا من هذه الممرومات تلقى في الكمامة والله لقد رأينا خبزا وحلوى وفاكهةً وفضراً في أباكي القمامة وفي الوقت نفسه يبكي فيه كثير من الصليان من الحليب واشتاق شيوخ وعجائز إلى ققعة خبز يسدون بها رمقهم ويسكتون بها كل بجوعهم أما قرأ أولئي قوله سبحانه ولا تبذر تبذيراً إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أما تذكر هؤلاء قول النبي المصطفى صدقان عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائعا إلى جنبه ليس مؤمنا كابلا إيمان الذي يشبع وجاره جائعا إلى جنبه وهو أعلم به ألا فعلك أيها الصائم أنك ستُسأَل عن مالك يوم القيامة من أينك تسبته وفيم أنفقته فلئن دبت مرارة الجوع سويعات قليلا. فاعلم أن من الناس من يتجرع الفقر والخوف والجوع قول السنة والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, يشد بعضه بعضا قد يشتهي الإنسان بعض المأكلات فليس هذا محرم ولكن كما قال سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين انه لا يحب المسرفين فهل يرضى الانسان ان يكون من المسرفين الذين لا يحبهم الله سبحانه صنف اخر من الصاغين يضيق لوقته واكثره في التجارة حيث يشغله عن كثير من أعمال البر والقربات فلا يكاد يقرأ آية ولا يحضر غرسا حتى يدخل عليه للان شوال وهو كذلك إن الله سبحانه وتعالى أحدى البيع وحرم الربا ولكنه أمر بالتقوى فقال سبحانه وتعالى بعد ذكر تحريب الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توثى كل نفس ما كسبت وهم لا يهلمون وقال سبحانه على رسال قوم قارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أولا ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحق المفسدين فاجعل لنفسك أيها التاجر وقتا يرتاح فيه جسدك ويضمئن فيه قلبك بذكر الله فلكل مقال مقال للتجارة وقت في أول النهار وللعبادة أوقات فلا يختلف عليك الأمر وانتكن ممن قال الله عز وجل فيه رجال لا تلهيهم تجارة ولا ضيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يقافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار أيها التاجر الصائف تذكر أن المال مال الله سبحانه وأنك فقير هذبى ما كفر مالك والله هو الغني الحميد فلما هذا الغلاء الفاجس في الشلح؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله ألم تكن لا تجد قطعة خبز تسد بها جوعك أليس الذي يشتري منك رجلا مسلما مثلك أليس الذي تتعامل معه فقيرا شبهك فاتق الله في اخوانك المسلمين الصائمين واكتفي بالربح القليل الذي تكثر معه البركه أترضى أن تكون سبباً في حلمان كثير من الناس من شراء تطلباتهم أترضى أن تكون سببا في إيجاع الصبيان والشميوخ والعجائز أما ترى إلى حال قريش وكفار كانوا يسكون الحديد ويكرمونهم غيرة على المسجد الحرام أما تغار على حرمة شهر رمضان أما تغار على حرمة أخيك المؤمن أما سمعت إلى ما يفعله النصارى في أعيادهم الشركية الكفرية تجدهم يخفضون من الأسعار وهم في ضلال مقيم أما ترضى أيها الكاثر أن تعلّر بمشرك أو كاثر هو من حصب جهنم فاللهم لا تشفت من الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الضالنين من الأمور التي تقدح في صوم الصائمين وتنقص من أجلهم كثرة الشجار والخصومات فلا تكاد تسمع مؤذن المغر يؤذن حتى تسمع قبله وتشاهد وترى حلبات لملاكمة ومقابلات في السب والشفر ولئن لا ليقولن إن الصوم أثّر فينا وغلبنا فمتى كان الصوم يضرب الصائمين ويقتلهم وتسمع الآخر يقول إن الشيطان الرجيم نزغ بيني وبينه أما نسي هؤلاء أن الشيرطين ومرزتهم تسلسل وتربط في شهر رمضان على هؤلاء أن يعودوا أنفسهم الحلم وحسن الخلق في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اذا اصبح احدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امره شاتمه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم فالصوم مدرسه تهذب النفوس وتحركها الى الخير وتربيها ولكن على صاحبها الا يطلق للنفس زمام والنفس كالطفل إذا اهملته شب على حب الرضاع وإن فقبته ينفقه وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاكا نصحف افتهمين روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال كان رجلان منه ضاعا أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة عاش بعد الأول سنة الكافلة فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فرأيت المؤخر منهما رأيت أجل الثاني قد أدخل الجنة قبل الشهيدة فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد صام رمضان بعده وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا صلاة سنة والحديث في صحيح الضرغي والتبهير وعن كعلي بن عجرة رضي الله عنه الآن قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحضروا لي المبر فأحضرناه له فلما رفت درجة الأولى قال آمين فلما رفت درجة الثالثة قال آمين فلما رفت درجة الثالثة قال آمين فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المذر قال إن جبريل عرض لي فقال بعداً لمن أدركه رمضان فلم ينفذه قل آمين فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال لي بعداً لمن ذكرت عنده فلم يصد عليه قل آمين فقلت آمين فلما رقيت الثالثة قال لي جبريل قعداً لمن أدرك أبويه الكبر أحدهما أو كليهما فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين قال معنى ابن الفضل رحمه الله تعالى قال يحبه أبي كثير رحمه الله كان من دعاء الصحابة اللهم سلمني إلى رمضان وسلمني رمضان وتسلم مني متقبلاً فاللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحفدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك